إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمْمَةً قَانِتَ لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَأَفِ الرَّيْحَ النُّعْمِ إجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 وَإِنَّ رَبَكَ لَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَدْعُو إلَى تَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوَعِبَةِ الْحَتَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنٌ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 ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيف مما يمكون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون